konko <laughs> وقال موسى اني اضطرب بي ربي وربكم من كل متكذبر لا يؤمن بي من نَ رَجونَد أَ قودَ رَ بَبم بِذَن فَعَلَهُ كَذِبُ وَإِنْ يَنكِذَنَّ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُ وَإِنْ يَكْصِدْ صِدْقًا <تصفيق> <تصفيق> إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ في الارض فمن ينصرنا من فضل الله ان جاءنا قولا في وَالشَّادِ وَقَالَنَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الأحزاب. مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهِ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تُوَلُّوا